فالآيات والأحاديث التي ذكر الله فيها اللعن، فهذه صاحبها مطرود من رحمة الله. فانتبه لهذه الآيات والأحاديث. مثلا الذي يتكلم في الحلال والحرام برأيه بلا دراسة شرعية ولا نقل على العلماء هذا معرض لللعن، كما قال تعالى ومن أظلم ممن يفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في آخر آية قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وأيضا أصحاب الرشوة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال أيضا ملعون من عق والديه وملعون من ذبح لغير الله وغيرها من الأمور التي ورد فيها لفظ اللعن وعلى هذا فالناس تفاوتون في القرب من رحمة الله بعضهم تصيبه جزء من الرحمة بعضهم يغمس في الرحمة غمسا